فَإِذَا جَاءَ عَذُ الْآخِرَةِ لَيَسُوءُ وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيَتَبَوَّأُوا مَا عَلَوْا فَتْفِيراً عَسَى رَبُّكُمْ أَن يَرْحَمَكُمْ وَإِن عُدْتُمْ عُدْنَا وَجَعَلْنَا جَهَنَّمَ لِلْكَافِرِينَ حَصِيرًا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 ومن أراد الآخرة وسعى لها وَهُوَ وهو مؤمن فأولئك فأولئك كان سعيهم مشكورا كلن مد هؤلاء وهؤلاء من عاق ربك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 وَقَضَى رَبُّكَ أَن لَا تَعْبُدُوا إلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِنَّمَا يَبْلُغُ النَّعِيدَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلاهُمَا فَلَا تَقُل لَهُمَا أُفْسِي وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا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 وَإِمَّا تَعْرِضَنَّ عَنْهُم بِتِغَاء رَحْمَةٍ مِن رَبِّكَ تَرْجُوهَا فَقُل لَهُمْ قَوْلًا مِن وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةٍ إلَى عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْقَ وَلَا تَبْسُقْهَا كُلَّ الْبَسْقَ فَتَقُوْدَ مَلُومًا مَحْسُورًا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 كل ذلك كان سيئه وعياد ربك مكروها ذلك مما أوحى إليك ربك من الحكمة ولا تجعل مع الله إلها آخر فتلقى في جهنم فت القاف جهنم مملوم مدحورا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 إذ يقول الظالمون أيات تتبعون إلا رجلا مسحورا أضل كيف ضلوا لك الأمثلة فضلوا فضلوا فلا يستطيعون سبيلا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 وَقُل لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ إِنَّ الشَّيْطَانَ يَنْزَغُ بَيْنَهُمْ إِنَّ الشَّيْطَانَ كَانَ لِلْإِنسَانِ عَدُوًّا مُبِيناً رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِكُمْ إِنْ يَشَأْ يَرْحَمْكُمْ أَوْ إِنْ يَشَأْ يُعَذِّبِكُمْ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ وَكِيلًا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 والناس والشجرة الملعونة في القرآن ونخوفهم فما يزيدهم إلا طغيانا كبيرا وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآذم فسجدوا إلا إبليس إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا قال أرأيتك هذا الذي كرمت علي لئن أخرتم إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا قال اذهب فما تبعك منهم فإن جهنم جزاؤكم جزاء موفورا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 فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَذِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنْسَانُ كَفُورًا أَفَأَمِنْتُمْ أَن يَخْسِفَ بِكُم جَانِبَ الْبَذِّ أَوْ يُرْسِلَ عَلَيْكُمْ حَاصِبًا ثُمَّ لَا تَجِدُوا لَكُمْ وَكِيلًا أَمْ أَمِنْتُمْ أَن يُعِيدَكُمْ فِيهِ تَارَةً أُخْرَى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 وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا وَقُلِ الرَّبِّ أَدْخِلْنِي مُدْخَلَ صِدْقٍ وَأَخْرِجْنِي مُخْرَجَ صِدْقٍ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 قل لو كان في الأرض ملائكة يمشون مقمئنين لنزلنا عليهم لنزلنا عليهم من السماء ملك الرسول قل كفى بالله شهيدا بيني وبينكم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 مأواهم جهنم كلما خبت زدناهم سعيرا ذلك جزاؤه بأنهم كفروا بآياتنا وقالوا وقالوا أذا كنا عظاما ورفاتا أين لم يعودون خلقا جديدا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 بَسْأَلَ بَنِي إِسْرَائِيلَ إذ جاءهم فَقَالَ لَهُ فِزْعًا فَقَالَ لَهُ فِزْعًا إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنسَلَهَا أُولَئِ إِلَّا رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَسْهُورًا فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الْأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِذِنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُوا الْأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وقعد الآخرة جئنا بكم لثيفا وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك إلا مبشرا ونبيرا وقرآنا فرقناه لتقرأه على الناس على مك ونزلناه تنزيلا